بسم الله الرحمن الرحيم نوقع رضي الله عنك في الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا سيدي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه الله وكما بعد فلازمنا الحمد لله وطوله وفضله مع هذه سلسله المباركه سلسله درر من الوحيين نقف فيها باذن الله عز وجل بحوله وقوته مع ايات من كتاب الله عز وجل او احاديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم ما فيها من العبر والفوائد ونستخرج منها الدرر التي تغير حياتنا ونستعين بالله عز وجل اجل في هذا اليوم الطيب المبارك ونتكلم عن حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هو حديث مشهور جدا بينا لكن احنا عايزين نفهمه اكتر ونعرفه اكتر وهو حديث الدين النصيحه يعني كل مننا سمع الكلمه دي كتير او سمع الحديث ده كتير وبنرددها لكن عايزين نفهم ما معنى الدين النصيحه طبعا معنى كلمة او ظاهر كلمة الدين النصيحة ان الدين هو النصيحة فقط صح؟ وده اصلا في اللغة لما بيأتي مبتدأ وخبر وكلا هما معرفة زي قال نبي صلم ايه الحاج عرفة بيبقى المقصود في اللغة هو الحصر والقصر تمام؟ يعني الدين النصيحة فقط ده ظاهر اللي هو الحصر والقصر وزي الحاج عرفة لكن هنا طبعا هذا الحصر والقصر انما جاء للاهتمام يعني ادين النصيحه يعني من افضل الامور في الدين هو ايه النصيحه ليس ايه حصرا بالمعنى الحقيقي تمام ليه ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فليس الحج عرفه فقط ولكن من اهم اركان الحج والركن الركين فيه هو ايه هو عرفه الوقوف بعرفه فدين النصيحه كلمه تشعرك باهميه نصيحه في دين الله يا زوج فذن وليس المقصود طبعا هو ايه حاضر دين النصيحه فقط ولكن جراء للاهتمام طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ادينوا النصيحه وفي روايه قالها ثلاثه يعني عد النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ادينوا النصيحه ادينوا النصيحه وده من يعني حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كمعلم ومربي للصحابه رضي الله عنهم اجمعين انه كان يلفت انتباههم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش ايه ادينوا النصيحه ثم شرع في شرح معنى الكلام لا قال لهم ايه اديله النصيحه وسكت فاديله النصيحه وسكت اديله النصيحه وسكت حتى يتشوفوا ويتشرفوا لمعرفه ما معنى ذلك ومن ننصح تمام طيب الاول قبل ما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ايه وقال لهم ايه تعالوا نفهم الاول معنى الكلمه ادين الدين هو اما العمل واما الجزاء اما العمل واما الجزاء زي ما قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يعني يوم الايه يوم الحساب اللي هو الجزاء يعني ورضيتم لكم الاسلام دينا اللي هو العمل تمام المقصود هنا هو العمل يعني افضل الاعمال في هذا الدين او من اهم الاعمال هو النصيحه تمام يبقى دي كلمه الدين طب ايه هي النصيحه اصلا قال لك النصيحه في اللغه يقول لك مثلا ايه عسل يعني مصفى خالص ليس فيه شوائب تمام وتوبه النصوح يعني ايه توبه نصوح يعني توبه خالصه ليس فيها ايه شوائب وذهب نصوح يعني ايه يعني برضه ذهب خالص فالكلمه النصح اهي معناها التصفيه وتبقى خالصه مخلصه ليس فيها شوائب تمام فادين النصيحه ادين النصيحه يعني ان تكون خالصه خالصه ازاي بقى ف <تصفيق> الصحابه سالوا قلنا لمن يا رسول الله يعني المفروض نخلص انفسنا ونصفيها لمن في حق من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم طيب كيف تكون خالصا لله عز وجل كيف يكون قلبك خالصا لله عز وجل ليس فيه شائبه يعني قلبك ليس فيه اي شيء الا غيره عز وجل ذلك يكون بايه بان تسلم نفسك لله عز وجل فتتبع اوامر الله عز وجل وتنتهي عن نواهيه ولا تجعل لنفسك نصيبا يعني ما تمشيش ورا نفسك ولا ورا هواك ولا ورا ما تحب ولا تبع ما ترك من الاماني لا تجعل نفسك تتبع ماذا تتبع اوامر الله عز وجل تبقى ماشي منقاد لله عز وجل هي دي نصيحه ان تكون ايه صافي وخالص طبعا احنا ممكن يبقى كتير مننا اول مره يسمع ايه مساله ان النصح والتقليص ده احنا دايما بنفتكر ان ايه كلمه النصيحه عندنا بنعرفها يقول لك انصحه يعني ايه يعني وجهه او ارشده فكلمه النصيحه بالمعنى ده هي اصلا فرع اللي هي النصيحه ان احنا بننصح نامر بالمعروف ونهى عن إن المنكر هي اصلا جايه من مساله الايه الخلوصه دي يعني جت من مساله ان انت خالص لاخوانك زي ما سئلت معنى في ايه مساله النصح لائمه المسلمين وعامتهم ان انت تبقى خالص لاخوك ما فيش في صدرك منه شيء يعني انا لو في واحد اخ لي وانا قلبي نقي تماما تجاهه مفيش اي شوائب ولا اضرار ولا احقاد ولا اي شيء وشفته بيعمل حاجه غلط بطبيعه الحال انا بحبه وفي قلبي له الحب والمكانه وحب الخير له هعمل ايه هروح انصحه تمام فده فرع عن مساله الايه التصفيه دي ان يبقى قلبك صافي وليس فيه حقد ولا غل ولا حسد ولا بغضاء ولا مشحنة ولا شيء هي دي معنى نصحة اللي هي الصفاء الداخلي ده يبقى عندك صفاء في قلبك اولا لله عز وجل ان انت لا تنقض الا لله وتبقى خالص لله تمام فده معنى ايه مختصر ده من النصيحة لله ان انت تكون ايه خالص لله عز وجل منقاد لأوامره متبع لشرعه مستنب لنواهيه طب ما هو طبيعي ان انا اخطا وطبيعي ان انا هقع في ذنب طب اعمل ايه ابقى ساعتها مانيش ناصح الان ولا ولا ان انا قدمت النصيحه لله عز وجل يعني قدمتها بمعنى تعبت الله عز وجل بيها تمام ما بقاش كده فعلت النصيحه التي امرنا بها الرسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحه لله يبقى انا كده قلبي مش خالص يبقى انا كده في مشكله طب اعمل إيه؟, ايه تفعل ما امرك الله عز وجل بها ما امرك الله عز وجل به عند الذلل هو ربنا سبحانه وتعالى امرك تعمل ايه لما تخطئ تتوب لو انت لما اخطأت تبت يبقى انت نصحت الله عز وجل وتبقى اتبعت امر الله عز وجل انه امرك اذا ازللت ان تتب هو الله جل لما يغلفك باكثر من ذلك ان انت لما ايه لما تغلط تتب قول المطلوب تمام يا شباب يبقى ده ايه النصح لله عز وجل يبقى ده الجزء الاول ثم قال الرسول ايه قال لله ولكتابه يبقى النصح لكتاب الله عز وجل طيب ايه النصح لكتاب الله عز وجل يعني اعمل ايه يعني عشان ابقى ناصح لله لكتاب الله ابقى صافي لكتاب الله عز وجل فقالوا اول حاجه ان قم الصحه لكتاب الله اي تذب عن كتاب الله ده اول حاجه يعني انت مخلص لله عز وجل وصافي لله عز وجل وصفاءك للكتاب انك تؤمن به وتعتقد صدقه كل دي من النصيحه تؤمن بان الكتاب هذا من عند الله وتعتقد انه صادق في ما جاء فيه من اخبار ان احكامه هي افضل الاحكام كما قال جل من احسن من الله حكما لقوم يكونون سبحانه جل هو احسن قوله احسن الحكم وحكمه احسن الحكم سبحانه وتعالى وكتابه احسن الكتب سبحانه وتعالى فلما تعتقد ذلك وياتي احد بقى ليطعم في كتاب الله هذا خلي بقى من لازم حب كتاب الله وتصديق بكتاب الله ان تذب وتدافع وتقاتل عن كتاب الله عز وجل ما شاء رب يبقى اذا نصيحه للكتاب ان تكون مدافعا عن كتاب الله مصدقا لما فيه متبعا لاوامر الله عز وجل التي في كتاب الله عز وجل تمام قال ولرسوله يعني كيف تكون ناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم او صافي وخالص للنبي عليه الصلاه والسلام بان تكون مؤمنا به كنبي ورسول صلى الله عليه وسلم وان تدافع عنه صلى الله عليه وسلم يعني لما نيجي نطبق الكلام ده بشكل عملي في حياتنا يعني كم من طاع في سنه النبي صلى الله عليه وسلم الان وكم من طاع في كتاب الله هذا جل الان عملنا ايه ايه اللي احنا قدمناه للنصح لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ايه اللي احنا قدمناه لخدمه الاسلام في ذلك وكم من حرمات لله هذا غلت انتهك سواء في بدائد المسلمين من المعاصي والاسام او بعيد الكثيرين من الاعتداء على بلاد الاسلام وحرمات المسلمين ايه اللي احنا عملناه ايه اللي احنا قدمناه هل احنا في وضعنا ذلك نصحنا لله ولكتابه ولرسوله بالطبع لا فحالنا يعني فعلا يعني نحتاج لمراجعه يعني كل واحد مننا محتاج يسال نفسه لان احنا كثير منا يسال نفسه ويحاسب نفسه على الدنيا على اذا كان طالبا يؤدي حاسب نفسه انا ذاكرت ايه وعملت ايه ويا ترى اثرت في حقي نفسي ويا ترى كان ممكن اجيب مجموع احسن من كده او اذاكر افضل من كده او اجتهد اكتر من كده إذا كان طالب مثلا واذا كان مثلا موظف او تاجر او غير ذلك يفكر انا كيف ممكن اطور من نفسي ومن تجارتي او وظيفتي او اكسب فلوس اكثر او اصرف على اولادي احسن او اعمل او اعمل وعمال يحاسب نفسه ليل ونهار مشغول بدنياه لا لابد ان يكون لنا نصيب من محاسبه انفسنا على مصحنا لله عز وجل ولكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كل يوم كده افكر انت عملت ايه لله وللرسول عملت ايه للكتاب اللي الله عز وجل ايه اللي قدمته من النصح في هذا المضمار عملت ايه ايه النهارده الشبهه التي ردتها ايه السنه التي نشرتها ايه البدعه التي قمعتها طب انا مش قادر او ما عنديش الامكانيه ايه العلم اللي علمته لاصل لذلك احنا عندنا يا جماعه يعني قدرات كبيره جدا جدا جدا في الامه الاسلاميه لكنها معطله وغير موجهه توجيه صحيح فدخلت النهارده على موقع تويتر او فيس او غيره او اوينها او اليوتيوب او غيريها هتلاقي فيه شباب كتير جدا من المسلمين بيعملوا حاجات مدهتفه ومضيعين اوقات واعمار وجهود كبيره جدا جدا في لا شيء عشان يعملوا حاجات ظريفه تضحك عشان يعملوا حاجات ما فيش منها نفع عشان يعملوا حاجات تجيب لايكات وخلاص تجيب مش عارف ايه تجي مشاهدات عاليه تضيع الوقت هم الاشام بيقولوا كده عايزين نموت الوقت عايزين نقتل الوقت عايزين نضيع الوقت عايزين نقضي الوقت طب بدل ما تقضيه في لا شيء اضي في طاعه لها جزاها المصحى لله ولكتابه ولرسوله ولائمه مسلمين وعمتهم يعني اضي في الصح فمحتاجين ان احنا نراجع نفسنا وقتنا بيروح في ايه وقتنا بنمنسقه في ايه فلابد ان احنا ننصح في هذا الممر طيب ده يعني يوم كلنا أو الحوار ياخدنا لنقطة هي مش من موضوعنا بس عايزين نقولها سريعا إن لابد لكل مننا أن يكتشف نفسه اكتشف نفسك أنت موهوب في إيه أنت ربنا أعطات إيه من القدرات تستغلها في النصح لله ولرسولي ولكتابه كل واحد مننا يا جماعة عنده كنوز كثيرة جدا في داخل نفسه لكن لابد أن يكتشفها في واحد موهوب جدا في الخطابه بس مستغل الكلام ده في ان هو بيتكلم مع فلان واصحابه وكذا وكذا لكن ما بيوجيش ده في الدعوه الى الله عز وجل في واحد موهوب جدا في التصميم لكن ما بيوجيش ده في تصميم الدعوه الدعوه او امور الدعوه الاسلاميه او غير ذلك في حد موهوب جدا في التواصل الاجتماعي لكن ما بنشرش بذلك الدين لله عز وجل في واحد موهوب جدا في الحظ لكن ما بيسخرش ذلك في حفظ كتاب الله على جل و سنة رسول الله عليه وسلم والأثنيد والمتون وغيرها من أمور دين في واحد مهوب جدا جدا في أي شيء في التواصل مع الشباب في غير ذلك كلنا مليئين من واهب كلنا نقدر نخدم دين ربنا سبحانه وتعالى لكن الفكرة العلا نمط واحد او رؤيه واحده لاو لهذا الشيء وهو ان احنا نبقى كلنا مثلا دعاه على المنابر او بندي دروس او بنكتب كتب او نلف كتب دي صور نمطيه جدا للدعوه ومكرره واصبح فيها يعني كثره كاسره تستطيع ان تقوم به يعني النهارده انا لو ما اديتش الدرس في مئات يقدروا يدوا الدرس ده مكاني واحسن مني النهارده لو انا ما اختطش جمعة في مئات يقدر يصيب الجمعة زي واحسن مني ممكن اعملها غيري ما اقدرش يعملها ممكن اعمل حاجة دعية كبير جدا ما اقدرش يقوم بيها ليه لان ربنا صحيح الله بيميز كل واحد بشيء فكل واحد يكتشف فيه ايه الامر اللي يقدر يخدم به الاسلام ويحاول يطوره ويتخصص فيه ويكبره وينشره كثير من الناس يعني انتو عارفين قصص كثيره جدا يعني مثلا كما هو معروف في كتب التاريخ ان طاقه التجار العرب او المسلمين الذين كانوا يذهبون الى هذه البلاد هي التي نشرت الاسلام احنا عندنا النهارده يعني مئات وانشئتها فكل الالف من المسلمين واحنا ما نحاولش احنا نجعلهم دعاء الى الله عز وجل باخلاقهم وغير ذلك طيب نصلي لله عز وجل ولكتابه ولرسوله تمام ولئمه المسلمين ولئمه المسلمين من هم ائمه المسلمين تمام ائمه المسلمين هم العلماء الامراء ده معروفه يعني في كتب التفسير او شرح الحديث هتلاقي ائمه المسلمين هم العلماء الامراء لقوله ابد الرحمن ايه وجعلنا للمتقين ايه امامه امام يعني ايه يعني عالم وقائد ومربي وينقل الدين لمن سبقه لمن لحقه وليس امير مش معنى انه يبقى امير لكن معناه انه يبقى ايه قائد في دين الله عز وجل يعني يرفع رايه الاسلام ويحملها لغيره ممن ياتي بعده تمام دي معنى وجل المتقين امام دي الامامه الممدوحه في الدين جميل يا شباب طيب كيف نصل هؤلاء اللي هم العلماء والدعاه والمربين اولا النبي يحب هؤلاء لانهم ورثه النبي صلى الله عليه وسلم ولانهم هم هو الذين يحملون الدين بنقول ان ال النصح لامه المسلمين اللي هم الدعاء الى الله عز وجل والعلماء وغيرهم بان احنا اولا نحبهم ونتولاهم ونعينهم يعني كثير جدا من الشباب سيما في عصرنا كل ما يعني يربطه بالدعاء او كل الذي يفعله مع دعاء ان هو ينتقدهم ويعني يظهر سوائتهم ويشنع عليهم ولا يفعل اكثر من ذلك طب انت لما بتحطم هذه رموز وهؤلاء الدعاء الى الله عز وجل طيب مين اللي جدع انت لما تيجي على كل رمز من رموز الاسلام او دعاء الله عز وجل وتنتقده وتشهر به وتقول عنه كذا وكذا وكذا طب وبعدين تركت للناس مين بقى تركت الناس مين يتعلموا منه ويتموا بيه ماشي قد يكون عند هذا خطا وعند هذا خطا لكن ليس معنى انه وقع في خطا او اجتهد فاخطا او غير ذلك ان احنا نسقطه بالكليه بل لابد ان نحبهؤلاء ونتولهم وننصح لهم احنا نعلمهم او يعني نرشدهم الى الصواب لو شفت حد من الدعاه اخطا في شيء انبهه بلطف وحلم وبالسبيل الذي به هو يتغير للاحسن مش ينفر ويزيد يعني معدا فيما هو فيه من الخطا احنا كنا بنتكلم على مصح لقامه المسلمين قلنا اولهم العلماء والدعاء الى الله عز وجل وكلمنا النصح لهم ان تحبهم وان تنشر حسناتهم وان اذا رايت منهم زلات او اخطاء ان تنصحهم وترشدهم فيها دون ان تشهير بهم او غير ذلك وان لو في حته نقد لهم يكون نقد علمي شرعي على الوجه الذي يستحقه الامر يعني ما جيش واحد مثلا عالم كبير واخطا خطا صغير جدا أوشنا عليه وألف كتب وأعمل كذا وكذا بهذا الخطأ الصغير جدا الذي يغمر في بحر أحسناته ولكن يكون النصح على قدر الايه على قدر المشكله التي تراها فيه اما الائمه الذين هم الامراء يعني الحكام فغير موجودين في زماننا لان المقصود بهم هم العلماء هم الامراء والحكام الذين يحكمون بكتاب الله عز وجل وعمتهم اي عامه المسلمين النصح لعامة المسلمين يعني نصف لامه المسلمين ان تكون سليم الصدر لكل مسلم لا تحمل غل ولا حقد ولا اي شيء في صدرك لاي مسلم بل تريد الخير للجميع تبقى نفسك كل الناس تدخل الجنه نفسك كل الناس تبقى كويسه نفسك كل الناس تبقى على الوجه الذي يرضي الله عز وجل فده يدفعك الى ان اذا رايت من احدهم شرا او سوءا ان تمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وان اذا رايت من احدهم يعني خيرا فتشجعه عليه وتحثه على الاستمرار وتاخذ يده اليه وغير ذلك وكثير من الناس يقع في مشكله ايه المشكله بقى كثير من الناس يقع في مشكله وهي ان هو يخاف ان ينصح خشيه يعني قطع الموده او يعني ان هو يزعل اللي قدامه او لما ينصحه ما يتقبلش او غير ذلك فانت الان قدامك حل الاثنين ما يومش ثالث الحل الاول ان انت فعلا ستستطيع ان توصل له المعلومة او النصيحة او الارشاد بالطريقة التي تفيده يعني انت عايزه فعلا يتقدم ويأخذ خطوات وصيحة الواء وهتقدر توصل هذا فنبد ويجب عليك ان تفعل لازم تروح وتنصحه تمام طيب اذا انا علمت وتيقنت ان انا مش قادر اعمل المساله دي مش عارف اعملها له بايه هحاول ان انا اعملها له اما ان انا اوصله له بشكل غير مباشر واحد مثلا عايز اتكلمه عن الاخلاص وانا مش قادر اكلمه ابعت له كتاب هديه عن الاخلاص ابعت له رساله عن الاخلاص ابعت له لينك لشريط جميل جدا عن الاخلاص أويل زيكم ممكن ما يفهمش ان انا اقصده بس الرساله وصلته بايه شكل سواء عرف مني او من غيري بس المهم ان انا ايه وصلت له الرساله اللي إن انا عايز اوصلها له يبقى اذا احاول بشده السوء ان انا ايه اوصلها له طب انا عجزت تماما ان انا اوصل له الرساله دي بايه شكل من الاشكال او لسه مش لاقي السبيل المناسب ان انا اوصلها له أنا ما اتكلمش خالص عنه ولا اذكره باي سوق فانه كثير من الناس بيوقعوا في المساله دي صح مثلا محمد فمحمد مش عارف هو يوصل له او مش عارف يكلمه تمام فيقوم بقى يبدا يتكلم عليه هو مش عارف يكلمه او مش عارف يوصل له رساله بشكل كويس فكلما يقعد مع حد يقوله والله محمد ده صعبان عليا ده محمد دايما راسه ليه كده ده غلطان وده بيضيع نفسه وده ايهمل ويبدا يغتابه ويخسر دينه يعني هو عشان يحافظ على مودته بصديقه ولا يخسره خسر اخرته وخسر دينه انت لما تخسر صاحبك احسن ما تخسر دينك فلو نصحته وزعل احسن ما تخسر دينك لكن الصح والاكمل ان انت لا تخسره ولا تخسر دينك ان انت تحافظ على الاثنين تنصحه دون ان تجرحه ودون ان تخسره ده الاكمل الوجوه لو انا بقى اخسره ولا اخسر ديني لا اخسره هو احسن احسن ما تخسر دينك بس انا ما اقولكش اخسره انا بقولك يعني اذا كنت حافظت على ان لا تخسره فاولى لك ان لا تخسر دينك ولا تخسر علاقتك بالله عز وجل طالما انت بتحافظه على غير ذلك يجب ادي له النصيحه يعني من اهم ركائز الاسلام هي النصيحه وهي الخلص وصيه لله عز وجل باتباع اوامره وهي ومحبته سبحانه وتعالى به بتطبيق الكتاب والايمان به والعمل بما فيه وله صلى الله عليه وسلم بالامام برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي والدفاع عنه من العلماء بهم ونصحهم وارشادهم ومن الامراء وجدوا في اي زمان او مكان ولعامة المسلمين بمحبتهم والاخلاص لهم والامر المعروف ونهى عن المنكر وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وليصحبته شريفا كثيرا والحمد لله رب العالمين